ونمكن لهم في الأرض ونري في العالم وهامان وزيادهم ومنهم ما كانوا يحرون وأوحينا إلى إن موسى أن أرضيه فإذا أخذت عليه سألطوه كل يوم ولا تخاطب ولا